أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزين. الله وأن الله مخزي الكافرين وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَتُّمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أنكم غير معجز لله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهت من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم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 إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجده حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلقه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.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 ولا ذنة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 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين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 لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثؤ أيمنهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم سيلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخصهم ويصركم عليهم ويخصهم ويصركم عليهم ويشف صدور ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيض قلوبهم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 لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الضالين. الذين آمنوا وحجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة.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 فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وأعيشيرةكم وأموالٌ قتَرَفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحبد إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتردصوا فتردصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة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 زل لم تروها وعذب الذين كفروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوظ الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم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 عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية.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 قبل قاتلهم الله أن يأفكون قاتلهم الله قاتلهم الله أن يأفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من الله والنسى حبنا مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو وما عن ما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبد الله إلا أن يتم نوره يريدون أن يطفئون نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي رَسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا هذا ما كنذتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذرون إن عدّة الشهور عند الله إثناعشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض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 من الله مع المتقين إن من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما عِدَّةَ عدة ما حرم الله ليواعئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ قلتم اذ قلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متع الحياة الدنيا فَمَا متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا إلى الأرض ارضيت بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع, فما متاع الحياه فما متاع الحياه فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل فما متاع الحياة الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفيره يعذبكم عذابا أليما، ويستبد القوم غيركم ولا تضره شيئا.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 كان يثنين إدهما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، فإنزل الله سكينته عليه. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا, انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتتبعوك. لَتَتَّبِعُوكَ وَلَكِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِمُ الشَّقَا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج ولو أراد الخروج لاعد له عدته ولكن كره الله بعاتهم ولكن كره الله بعاتهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القايدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خذالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الأمور وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَذلِّي وَلَا تَفْتِنِي أَلَافِ الْفِتْنَةِ سَقَطُوا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 قل هل تتربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب ان يصيبكم الله بعذاب من عنده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 وما منأهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا, إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم وَلَا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل للو واللو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات.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 انم الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويعمل للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْطُ أَيْ يُرْضُوْهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْطُ أَيْ يُرْضُوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَيْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَن, له نار جهنم فأن لَهُ نَارٌ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُنُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذرو قد كفرتم بعد إيمانكم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 نا رجحنا ما خالدين فيها هي حسبهم ولع لهم الله هي حسبهم ولع لهم الله ولع لهم الله ولهم عذاب ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادا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 الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان ورضوان الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ورضوان من الله ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار جاهد الكفار والمنافقين واغضب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ونقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله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 قُلْنَا رُجَّهَنَّ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 ما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ليس على الضعف ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله.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 ما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنى رضوا بأي يكونوا مع الخوارف على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتهم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم, فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤاهم جهنم وإنهم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله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 الله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينطق مغرمو ويتردص بكم الدوائر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 وَمِنَ الَّذِينَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَهْرَارِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدٌّ عَلَى النِّفَاقِ مَرَدٌّ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ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 وَإِنَّ مَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والذين اتخذوا مسجدًا ضراروا وكفروا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَا يحلف إن أرادنا إلا الخسنا والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أصى على التقوى من أول يوم أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس على شفاجر فنهار على شفاجر فنهار فانهار به في نار جهنم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 فَأَسْهَمُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, ويقتلون وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِينَ عَابِدُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ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 ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا أuli قربا ولو كانوا أuli قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى حَتَّى يُبِينَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِن ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضماع ولا نصب ولا مخنص وَلَا مخنصة في سبيل الله ولا يطؤن موطئ وَلَا يطؤن موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم.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 واعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة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 لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم من صرفوا